بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين عليكم السلام ورحمه الله قلنا عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بدا بالمناسبه عليكم السلام. ببحث الأراضي، وبحثه هذا له جناحان. في الجناح الأول من البحث يقسم الأراضي إلى أربعة اقسام لا خمس لها، وفي الجناح الثاني يبحث أراضي الكفار التي تنتقد إلى المسلمين. في الجناح الأول يقول رحمه الله أن الأقسام أرب علاقا مثلها لأن الأراضي إما أنها مواد بالإص إما مواد وإما غامرة وكل منهما إما أن يكون كذلك اصليه أو أرذل لها ذلك المواد مواد أصلي ارض أرض بكر أو لا أرض هدمت هدمت أو تهدمت وكذلك الامر قد يكون آمر أصلياً من قبيل المرافع وما شاره مما هي آمر طبيعياً وقد يكون لا آمراً بالارض من قبيل البيوت والمساكن أو, او لا من قبيل مرتع مصطنع وما شابه ذلك يقول اما القسم الاول وهو المواهب الاصاله يقول رحمه الله لا اشكال ولا خلاف من في كونها للإمام عليه السلام والاجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة أخرى والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل أنها متواتره هذا كلام الشيخ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه علق على هذا الكلام فقال مسألة الإجماع نؤمن بها وهذه ليست من الإجماعات التي يمكن أن هذه هذا إجماع هذا تسالم كل فقه بحيث لا يمكن أن نشكك في صحته هذا صح وأما أن الروايات بذلك مستفيضه أو متواتره فهذا خطأ لا يوجد هكذا أمر وإنما الروايات أحد توجد روايات أحدة على ذلك وأكثر من هذا ما موجود هذا كلام السيد خوري ويقرب كلامه بالبيان التالي يقول ماذا تقصدون بالاستفاضة؟ سألتقول التواتر. ماذا تقصدون بالاستفاضة؟ هل تنظرون في الاستفاضة إلى روايات الأرض الخربة أو الأرض التي باد أهلها؟ او ما شاكل اتفقنا هذه الروايات صنكب السريبه وموردها ايضا اذا اردتم عدد من الروايات الموجوده في الباب الاول من الانفال من البسائل وقد يكونها في موارد اخرى قصه على كل حال في نفس الباب الاول من, من ابواب الانفال روايات عديده موجوده قد يقال عنها أنها مستفيضه واضف اليها روايتي الارض كلها لنا الارض كلها لنا وعدنا صحيحة أبي سيار وعدنا صحيحة الكابلي الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الارض كلها لنا وهذا بإخلاقه يشمل أرض المواد هذا إذا تضيفوا إلى ذلك يصير فالاستفادة لا تقول وقته الاستفادة تتوقف ولكن يقول رحمه الله السيد الخوي يقول هذه الروايات كلها أجنبية عن بحثنا أما روايات الأرض الخربة أو الأرض التي باد أهلها أو ما شاكل هذه الروايات أصلا ما لها علاقة بالموات الأصلي نحن فعلا بحثنا في الأرض البكر في المواكي الأصلي لا يقال عن المواكي الأصلي أنها خربة أو باد أهلها أو ما شابه فهذه عن عني وأما رواية أبي سيار والكابلي هاتان الروايتان وردتهما الارض كلها لنا لكن الارض كلها لنا ما يقصد بان الارض انفاض ملك الامام يعني انفاض وعندئذ يقول باطلاقها او بعمومها تشمل الأرض المواكع الأرض كلها لنا ليس كذا وإنما الأرض كلها لنا هذا من باب أن الدنيا والآخر لهم عليهم وصلاة والسلام من هل بغ العالم بأجمع لهم سلام الله عليهم إذا استثنينا هذا بداك يعني روايات على هذا الخرب استثنيناها فكذلك روايتي الأرض كلها لنا إذا استثنيناهما ما تبقى إلا أخبار آخات تدل على هذا المعنى فالعند الإجماعي هو الإجماع الذي نقول أساسا أن الإجماع ليس حجة فانما الاجماع هنا كما قلنا معناه التسالم الذي تسالم فقهي شبه ضروره فقهيه صايره تسالم فقهي لا نشك في تطابقي للوقت هذا العمله هذا واما الاخبار فلا اقول الروايتان لا شك الحمل هذا الحمل الذي حمله السيد خوي رحمه الله حمل خلاف الظاهر لو رجعنا إلى ظاهر العباره الأرض كلها لنا سواء أبي سيار أو أو أبي خالد الرواية أبي سيار أو الرواية Abihaz Ali Kabuli hadden اتل بشيار خان بإسنادي الشيخ رحمه الله بإسنادي عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محمود عن عمر بن يزيد عن ابي سيار ما عن عبد الملك في حديثه يقول في حديث باعتبار أنه هنا صحر الرسائل صدر الحديث فلا رأيني في حديثا أنا كاتب صدر الحديث في الحاشية في حاشيه الرسائل أنا كاتب بيدي قال عمر بن يزيد رايت مسماعا بالمدينه فقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله عليه السلام فقلت له لما رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه ليش المنصد رد عليك قال فقال لي إني قلت له حينما حملت إليه المال وليت الغوص هذا بعد موجود في البصائر هذا يعني هل المقدار اللي حاط فصعب البصائر ما ما بيبادر يعني قصة هنا عمر يزيد شاف ذات فقال ليش اسمعت أنا اللي, اللي رجع لك المال ليش قلت له حقيقة الرواية هذا هل المقدار اللي ذاك صعب البصائر قلت له إني كنت وليت الغوص يبدو أن الحكومة يبدو موليات الغوص تغوص وتخرج لنا ما تحت الماء فأصبت أربعة أربعمائة ألف درهم أربعمائة ألف هذا مالي يعني إذا أشكتر الحكومة من عندما يجلي أربعمائة ألف درهم أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها أعرض لها يعني أصرف بي هذا ما شيء وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال علي السلام الشاهدنا وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سير الأرض كلها لنا إنك أحس بس الخمس ما لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا فأولا قلت له أنا أحمل إليك المال كله كله يجب إليك هنا أنا في في هال طبعة الممدودة أمامي طبعة آل البيت خال علامة استفهام يقول أنا أحمل إليك المال كله علامة استفهام يعني كأنه يستفر عجيب أنضيك يا كله بس هذا طبعا أنا السبع ذلك أظن أنه قال رحم قال رحم الله أنا أحمل إليك المال كله كله من فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فقوم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحللون لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيوجبيهم بس ما كان في ايدي سواهم هذا دليل روايه مشوش يوجبيهم بس ما كان في ايدي سواهم كل يقول يقول يوجبهم ما ما في ايدين ممكن ما في ايدي سواهم هذا الشئ مرتبط بسوامهم كسبهم في الارض حراما علي اطيعكم الامرنا قائمنا فاخذ الارض من ايدين ويخرجهم منها صغرا هذا دليل بيتشويش، لكن هذا التشويش في نسخة الكافي ما موجودة، في نسخة الكافي يصرخ، يقول، في نسخة الكافي أولاً أكو فتفرق في أول في أول العبارة هناك قال لي كنت واللي الغوص. أما مكان الغوص وين ما معلوم في الكافي قال اني كنت وليت البحرين الغوص قالوني غوص البحرين تحت ايدك روح طب بلعلنا من الماء في البحرين هذا فرق في الأول أسار موما المهم في الأخير فيجبيهم بس ما كان في أيديهم في أيدي سوهم في أيديهم يجبين بسط ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم هذا غيرهم صار صحيحناك السوء غيرهم وسوهم كان معنى لكنه يقول وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم الأرض حرام ثم تكمل هذا رواية نفس التكمل التي قمناها فإن جسهم من الأرض حرام عليهم حتى أقو مقامون فيأخذ الأرض من عييم ما يخرج منها الصغر على كل حال، إسا هذا الجانب مو محل بحثنا، محل بحثنا إنهن قالوا يا أبا سير الأرض كلها، لنا. هذا لما نحمل على معناه ظاهري، وهو أنه الأرض ألفار، الأرض كلها ألفار. هو تشمل المواد الحمد هذا مال الصحيحة ابي سيارة ونحو ذلك الصحيحة الكابولي الصحيحة الكابولي هم تأتي شبيهة الصحيحة 425 <تصفيق> ان محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن النحمود عن شامل بن صالم عن أبي خالد الكابول عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يرغى من يشاء من عباده العاقبة المتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن احيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما اكل منها فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده بعد فعمرها واحياها وأحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكذ لنا حتى يظهر القائل لأخر رواية هم الأرض كلها لنا لماذا نحمل هاتين الروايتين على هذا المحمل؟ لك كلها لنا. يقول على, فالمعنى على معنى ان الدنيا كلها أو الدنيا كلها الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يقول ان ان الذي اوحى الى السير الخوي دعمه الله الى ذهن السير الخوي اوحى الى الذهن بهذا المعنى بمعنى حمد روايتين على هذا المعنى اطفالي ما ان كل شيء للايمان سلام الله عليهم يخطر ببالي احتمال ان هذا سببه تقول الكلين رحمه الله حيث حشر هاتين الروايتين في الكافي حشرها ضمن روايات واضحة ما يقول سير الخول وإن كان ذلك الروايات اتفاقا كلها ضعيفة السنة لكنها واضحة في أنها تنظر إلى قضية عفانية وقضية أن كل شيء لذلك مثلا الله عليهما أجمعين هذا، فأظن أن هذا هو الذي أوحى إلى ذهن السيد الخوئي رغم الله تعالى عليه هذا الشيء بهذا ال أوحى إليه بهذا المعنى أظن هذا الشكل والله العالم والكافي هم جبته إياه حتى أقراركم بك الروايات اللي أقولها الكافي ما يعني أصول الكافي المجلد الأول باب أن الأب كلها بالإمام الحديث الثاني والرابع والسادس والسابع. لاحظوا هذا باب أن الآت كلها للإمام عليه السلام في أواخر يعني في كتاب الحجة في كتاب الحجة في أواخر المجلد الأول من الكافي أول يذكر رواية أبي خالد الكابولي هذه القرانة قبل فهذا اللي هذه ذكره بعدين يذكر الرواية احد هذه محمد الحسين بن محمد عبد بن محمد هذا الله بن محمد فيما أذكر ما الله عبد قال عبد الله بن محمد عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن عبد الله من أحمد عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بالله تبارك وتعالى والرسول هو هذا صحيح الدنيا وما فيها كل الدنيا وما فيها قوم وانفال ما شك هذا يقينا يقصد ما يقوله السيوطي الدنيا وما فيها يقصد كتبه الروايات ان كانت روايات صالحه تقصد هذا اللي فهمه السيوطي من هذه الروايات ان المعنى صح الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤدي حق الله تبارك وتعالى هذا طبعا فليتق الله وليؤدح حق الله تبارك وتعالى ما مقصوده إعطاء القاسك أو إعطاء الخراج مو هذا مقصود هذا صح ذيك رواية الكابولي كان مقصودها هذا لا هذا فليؤدي حق الله يعني ما يتعلق بمالي من حق الله القوم والزكاة فليؤدي هذا ما فليتق الله وليؤدي حق الله تبارك وتعالى ووليس وليبر إخوانه فل ينفع إخوانه بي فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن براء من هذا هذا هو صح تدل على ذاك المعنى كلها لنا يعني بذاك المعنى أيضا صح الرواية الثالثة من الباب رواية مسمع أبي سيار على رجلي طرعان بعدين الرواية الرابعة محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد عن أبي عبد الله الرazi عن الحسن بن علي, علي بن أبي حمزة عن أبي هذا علي بن أبي حمزة موثق عن أبي بصير أنا أبي عبد الله قال قلت له أما على الإمام ذكاء هذا يسأل الصادق الصراماني الإمام هم يتعلق بماله لي فقال أحلت يا أبا محمد ذكر شيء مخالٍ يا أبا محمد أحلت يعني ذكر شيء مخال أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويبتعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت لها أبدا ولله في عنقه حق يسأل معاه فهذا مرواف رواية أما علمت أن الدنيا والآخر للإمام يضعها حيث يشاء عبارة عن أنه هو الإمام أصلا يملكنا روح يفداي يملكنا جميعا بها المعنى لا شيء يعني فهم السيد الخوي منها الرواية خصف إنما الكلام أننا هل نحمل دينك الروايتين هام على هذا المعنى ولماذا الكلام هذا هنا الرواية السادسة من الباب علي بن محمد عن سهل بن زياد هو على سالم سهل بن زياد الآدمي هذا ما أدعى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى العسكري عليه السلام جعلت في ذاك روية لنا أن ليس لرسول الله من الدنيا إلا الخمس فجاء الجواب إن الدنيا ما عليها للرسول طبعا واضح انه مقصود ذاك معنى العثاني اللي نقول كل ما لنا فهو جل معصوم اه نفس الشيء بعد الواس سابعا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد رفعه بساعة الاقل بيرفع رفعه بساعة شيء شهاد العيد عن عمرو بن شمر عن جابر عن علي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم واقطعه الدنيا قطيعة يعني فالدنيا لم كل لآدم لان الله خلق آدم من ضبيدة الدنيا اقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول الله وما كان لرسول الله فهو للائمه من اعلى محمد صلى الله عليه وسلم خوب هذه روايات. وهذه الروايات من حق الشيء يقول أن يقول كلها تنقر إلى ذاك المعمل الغرفاني هذا صح ولكن كلامنا في حمل هاتين الروايتين ما ابي سيار بما للكابل على نفس المعنى كلامنا هنا عندي قرينه على أن هذه الروايتين تختلفان قرينه ايمان ان ما كاتب بس انا عندي قرينه أن هاتين الروايتين تختلفان عن باقي الروايات ليس محمل على محمل ذكر وترسز الكوليني رحمه الله جمعها في باب واحد فليكن لكن القرينه اللي اقولها هي ان هاتين الروايتين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 في ذكر الروايه نعم كانت في وحده منها انه مثل يؤد عليه لكن يؤدم عليه هو يحمل على الخمس يحمل على الزكاه يحمل على البر بالاخوان كما هو صرح عليه صلاه وسلم فليبر إخوانه والا نحن براء منه فالروايه منه كان بهذا الشيء لكن ما ذكرني لا بالخراج مسألة مساله التصق واضحة في أن المقصود بقوله سلام الله عليه الأف كل هالنا مضاعفان هذه قليل مواقف عندي فلا معنى لي هل خل هاي على باقي الروايات أنا أبتكر أنه اختصر على هذا المقدار و غدا نكمل ان شاء الله